أولياء ف الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ومختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذالهم الله ربي عليه توكلت وإليه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 يُبسو طُرِّزَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَفُمٌ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِينَ أُوحِيَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى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 في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل لله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب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 مَا لَكُم مِن مَلْجَئٍ يَوْمَ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 كرا نو وإنا ثو ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلم